اذبح الله مشتاجي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وقفنا شيخ مع علامه مع اقسام الاعراب فتكلمنا في اول قسم وهو الرفع تكلمنا عن مواضع الرفع بالضمه ومواضع الرفع بالواو ونبدأ الآن مع الموضع الثالث من مواضيع الرفع أو العلامة الثالثة من علامات الرفع هي الرفع بالالف الرفع بالالف يقول الشيخ علي رحمة الله وأما الالف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة يبقى إذن هناك موضع واحد بس اللي بيرفع بالالف ما هو مشايخ المسن المسن في تثنية الأسماء خاصة طيب وخذ بالك ويقول فتكون علامة للرفع في إيه؟ في تسنية الأسماء خاص فكأنه أفدنا أنه لا يس لا يسن إلا الأسماء فهذه التسنية من خصائص الأسماء يعني لا يسن إلا الأسماء أما الفعل فتدخل علامات التسنية فتقول يقوم ها يقوم ده إيه أي نعم والالف ها ألف لسناء فلذلك الألف يكون ضمير تسني لكنه لكن الفعل نفسه لا يسنى اما مثلا الاسماء فهي الاسماء التي تسنى تقول الزيدان المحمدان ونحو ذلك فلا يسنى الا الاسماء تعالوا نشوف بها تعريف التثنيه او يعني الحد الضابط بتاعها فنقول هي كل كلمة دلت على اثنين او اثنتين بزيادة بزيادة ألف ونون أو ياء ونون أغنت عن متعاطفين متماثلين يبا يكل كلمة دلت على اثنين أو اثنين بزيادة أغنى بزيادة أغنت عن متعاطفين إيه متاماسين كل كلمة دلت على اثنين أو اثنين بزيادة أغنت عن إيه مادة تفصيلية بزيادة أغنت أغنت عن متعاطفين إيه متاماسين كل تعال نشوف الشرح الآن معنا شيخ أما كل كلمة دلت على سنين أو اثنتين هيخرج معنا يا مشايخ المفرد والجمع. فالجمع. دلت على واحد مفرد دلت على أكثر من سنين أو سنينين يبدأ, يبدأ جمع. وقولك بزيادة يعني بزيادة ألف ونون أو يا وإيه أو يا ونون. يبقى الشرط الأول في المسنة لا تدل على سنين أو اثنتين الشرط الثاني أن تكون هذه الدلالة بزيادة. أن تكون هذه الدلالة بزيادة بزيادة إيه ألف ونون أويا ياء إيه ونون عشان كده تعرفوا أصل هذا الباب ليس مسن يعني كلمة سنين واثنتين أو سنان مثنان ليست مسن لأن الألف ها والنون أصلية من بنية الكلمة لأنه ليس لها مفرد من جنسه لذلك هذه إثنان واثنتان ملحق للمسن وليس مسن لأنه فقط شرط اللي يا مشاف شرط إيه؟ شرط الزيادة لأنه فقط شرط عندك إنه ويا يدل بزيادة. طيب قلنا بزيادة ألف ونون أو ياء ويا ونون. طيب الشرط الثالث أن هذه الزيادة اغنت عن متعاطفين متماثلين يبقى أن يكون الزيادة دي أغنَت عن هي عن متعاطفين متامسلي. بدل ما أقول محمد و محمد أقول محمدان. بدل ما أقول زيد وزيد زيد أقول زيدان. بدل ما أقول بكر وبكر أقول بكران يبقى زيادة أغنت عنه عن متعاطفيه. يبقى معنى كده الكلمة لو ليس لها مفرد لا تكون مسنة وكذلك لا تكون جمع فانتبه الكلمة لمن هاش مفرد لا تكون مسنة ولا جمع فانتبه لهذا المعنى طيب وطبعا قولنا متماثلين حتى نخرج لو دلت على متعاطفين غير متماثلين فمثلا ابو بكر وعمر لما بتيجي تعاطفهم تقول ايه العمران لما تيجي تسنيهم اقصد تقول العمران فانت لما تقول العمران تريد بها أبو بكر وعمر فذا ليس مسنه لماذا لانها دلت على متعاطفين لكن المتعاطفين دول متماثلين ولا مختلفين مختلفين صح كده شكيا لو سألت قلت لك العمران هل هي مسنة ولا ملحق بالمسنة لأن الله يفقد شرط زي ما قلنا في جمع المذكر نقول هنا في المسنة اللي يفقد شرط يبقى ملحق باليام شاي يبقى ملحق بالمسنة لأنه فقط شرط من شروطه معه واخذ اعرابه فلو قلت العمران فهل المرد بالعمر فهل العمران هنا مسنة ولا ملحق بالمسنة لا نقول فيها تفصيل لو أردنا عمر وعمر يبدأيه مسنة. لماذا مسنة؟ لانها دلت على متعاطفين ملهم متماثلين طب لو أردت عمر وأبي بكر أو أبو بكر وعمر ها ينفع هذه معروف في اللغه العربية من باب التغليب انك تقول العمران ها معروف في باب التغليب انك تقول من العمران يبقى في هذه الحالة ده مسنة ولا ملحق بالمسنة ملحق بالمسنة لماذا لانها دلت على متعاطفين غير. إيه؟ غير متماثلين طب لو قلت الابوان ده مثنى ولا ملحق بالمثنى الابوان لماذا لانه اب وام فلذلك هما متعاطفين لكنهم غير متماثلين طب لو اردت بالابوان مثلا ابوه وعمه على اعتبار ان العم يسمى اب ايضا ملحق بالايه ملحق بالمثنى طب لو اردنا الاب والجد ملحق بالمثنى لانها دلت على متعاطفين غير متماثلين صح كده تنتبهوا لذلك طيب ولو قلنا القمران ده مثنى ولا ملحق بالمثنى لماذا طيب ولو كانوا قمرين على الحقيقه يعني قمر المريخ مثلا وقمر الارض يبدايه يبدا مثنى لذلك القمران يحتمل ان هو يكون مثنى ويحتمل ويحتمل ان يكون ملحق بالايه مشايخ ملحق بالمثنى فانتبهوا يا طيب يبقى صار شروط المثنى عندك ايه ها ها ايه شروط المثنى مشايخ ها كل كلمه ها اجيبونا على اجيبوا مشايخ كل كلمه مالها اكثر من اثنين مثنى ولا جامد دلت على اثنين ها ها كملوا بزيادة ها بزيادة ملها, بزيادة ملها أغنى عن متعاطفين متماثلين بعد وثاني نقول كل كلمة دلت على سنين أو اثنتين بزيادة اغنت عن متعاطفين متماثلين يبصر عندك للمثنى شروط اول شرط أن يدل على سنين الشرط الثاني بزيادة الشرط الثالث اونت عن متعاطفين من ايه متماثلين طيب جيد انتبه يا وليد طيب آآ يقول فتكون علامه فتكون الالف علامه الرفع في تسنية ايه في تثنيه الاسماء فاي مسن عندك يرفع بها مشاي بالالف وكذلك كل ما يلحق بالمثنى يرفع بالياء مشاي بالالف زي الملحق بالمثنى عندك اللي مر بنا ها, ها ده إذا لم يدل على متماثلين اذا كان المراد به ياء إذا كان مراد به غير متماسين نقول الملحق بالمسن ضابطه كل أخذ من أخذ إعرابه وفقد شرط من شروطه. طيب كلمة سنان وسناتان واثنين وسناتين دا ملحق بالمسن ولا أخ ولا مسن على الحقيقة. ها ملحق بالمسن لماذا ليس لو مفرد من جنسه صح لذلك الألف والنون فيه ايه أصلية ليس زائدة صح يبقى سنان وسناتان دا ايه دا ملحق بالمسن وليس ايه وليس مسن طيب جيد وطبعا قلنا كذلك العمران إن يريد أبو بكر وعمر والأبوان إذا يريد الأب والأم نحوهم كل هذا ملحق باليا مشايخ بالمسن لأنه فقد شرط التماسد هو مطاعد الله على متعاطفين لكنهم غير إيه غير متماسلين أيضا يلحق بالمسن عندك سالسا لكن هذه تلحق بشروط ليس إطلاقا لي كل كلا وكلتا هذه بعضهم يذكرها في باب مستقل يقول اعراب كلا وكلت خد بالك كلا وكلتا دائما تأتي مضافة لكن لا حالين في الإضافة الحاله الأولى أن تضاف إلى اسم ظاهر تقول مثلا كلا المحمدين كلا الرجلين كلا الزيدين يبقى وضيفتنا لإسم ظاهر والحالة الثانية أن تضاف إلى ضمير تقول كلاهما ومثلا كلتا برض تقول كلتا البنتين كلتا الهنداي أو تضاف إلى ضمير تقول كلتايهما خلاص يا مشيخ يبقى كلا وكلتا تضاف إلى ضمير وتضاف إلى اسمه ظاهر لا تأتي في اللغة إلا مضارف إذا أضيفت إلى ضمير تأخذ إعراب المثنى وتلحق بالمثنى واذا اضيفت لاسم ظاهر تعرب بعلامات اصليه مقدره يعني تقول مرفوعه بضمه مقدره ومجروره مثلا بكسره مقدره ومنصوبه بفتحه مقدره على الألف منع من ظهورها طبعا التعذر انه يتعذر ظهور يبقى لو اضيفت لاسم ظاهر هتعرب بايه بعلامات ايه اصليه مقدره ولو اضيفت لضميرها تعرب باعراب الايه المسنة. لذلك تقول قال كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين والحصول والحصول. قال كلا الرجلين تقول كلا فاعل مرفوع به ها ها أجيبونا مشايخ قال كلا الرجلين فاعل مرفوع به ها قال كلا الرجلين فاعل مرفوع به كلا مرفوع به لماذا لانه مثنى ملحق بالمثنى لا الى بالضم لانه عطف على اسم الذكر كده حيرتونا هو مثنى ولا ملحق بالمثنى ولا مرفوع بالضمه كلمة كلا في هذا المثال قال كلا الرجلين ها ما بتتعرفش كلها كلا بتعرب مضاف ورجلين مضاف اليه رجلين ابدا اللي بعد كلا دايما مضاف اليه فانت بتعرف كلا لوحدها كلا هي الفاعل أنا خلصتك من اعرابها بس قولي يا فاعل مرفوع به بقى. انا عايز علامه ها هاذي واحد علينا بالضمه ايه رايك بالالف لماذا يعني مسنه ولا ملحق بالمسنه لا مسنه ها تعرف بي ترفع به يعني هنا مرفوع بالضمه المقدره لماذا لماذا انا قلت لك ها الشيشه ما يتكلمش لانها اضيفت لماذا ها يبقى احنا قلنا ما تنسوش الشرط ان كلا اذا اضيفت لاسم الظاهر تعرب به بعلامات اصليه يبقى انسى بقى قصه المثنى خالص لانها مضافه لاسم الظاهر يبقى اعراب ايه الله هياثر في اللي بعدها هل هي مضافه لضمير ولا مضافه لاسم إيه؟ ظاهر طيب يبقى لما اقول قال كلا الرجلين تقول كلا فاعل مرفوع بضمه مقدره منع من ظهور التعذر لانها اضيفت لاسم ظاهر خلاص كيف يا مشايف يبقى القاعده في اللغه العربيه ان كلا لو ضيفت لاسم صغير تعرب بعلامات ما لها علامات يا مشايف تعرب بعلامات اصليه ولا تلحق بالمثلث طيب يا مشايف طيب رايت كلا الرجلين ها رايت كلا الرجلين كلا مفعول به منصوب به يا راجل منصوب بالفتحه منصوب بالفتحه لماذا لأنه ايه؟ الالحق باسم ظاهر احسنت يبقى منصوب المنصوب بالفتحه لانه باسم باسم ظاهر طيب مررت بكلا الرجلين المقدرة المقدره منع من ظهوره التعذر لماذا اضيف به ان لانه ايه أضيفة ظاهر لانه أضيفت لاسم ظاهر طيب جيد طيب لو قلت مثلا قال كلاهما ها قال كلاهما هامش كلاهما كلاه هنا فاعل مرفوع به. لماذا لانه ليه رفع بالالف الاول لا سيبك من الاضيف للضمير ليه مرفوع ليه مرفوع بالالف لانه مثنى مثنى اخطاتم طبعا مش مثنى هي لا تكون ابدا مثنى لانه ملحقه بالايه بالمسنة. لذلك نقول ملحق بالمثنى ليه ما تكونش مثنى المشهور من جنسها لا قل يبقى كلا في هذه الحاله نقول انها ايه فاعل مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانها الحقت بالمثنى لكونها مضافه لضمير ظاهر لضمير لكونها لضمير خلاص كده يا مشايخ طيب وطبعا المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر يا مشايخ بالياء فلو قلت مثلا مررت اقول به بكلاهما ولا بكليهما هناك تكتب تقول كنت بتقول مررت بكلا الرجلين هنا تقول مررت بكلاهما ولا بكليهما لماذا تعطيها اعراب المسلم هتقول كلا اسم مجرور بال... بالياء فين بالباء وعلامه جره الياء نيابه مع الكسر لماذا لانه ملحق بلي بالمسنه ولماذا الحق بالمسنة؟ اضيف لي الى ضمير طيب لو قلت رايت كليهما ولا كلاهما كلاهما منصوب ب الياء بكليهما لكن انك تقول رايت كلا الرجلين صح كده يبقى تقول كليهما تقول كلا ها مفعول به منصوب به بالياء نيابه عن عن الفتح لماذا لانه الحق بالمسنه ولماذا الحق بالمسنه مضاف اليه الى ضمير لانه مضاف له الى ضمير طيب جيد طب ولو قلت قالت كلا أو, او تقول قالت كلتا البنتين ها. قالت انه كلتا فاعل مرفوع بالضمه المقدره لانها اضيفت لاسم ايه لاسم ظاهر طيب ولو قلت مررت بكلتا البنتين ولا بكلتي البنتين بكلتين لماذا؟ لأن وظيفة اسم ظاهر أحسنتم يبقى نقول هنا ايه كلتا هتبقى اسم هتبقى مرفوع مجرور بالباء وعلامة جره الايه؟ كسره مقدره لماذا؟ وظيفة اسم ظاهر أحسنتم طيب ولو قلت مثلا رأيت كلتي البنتين ولا كلتا البنتين أحسنتم كلتا البنتين طب كلتا تعرف أي قل مفعول بي ماله بفتحه مقدرة لماذا لأنه اضيفت اسم ظاهر طيب ولو قلت قالت كلتيهما ولا كلتهما كلتهما لماذا ها ها قالت كلتاهما ولا كلتيهما لماذا؟ لأننا فاعل فاعل مرفوع بالإيه بالالف ولا بالضم؟ إيش بالالف ولا بالضم؟ لماذا بالالف؟ لأن وظيفة لضمير طب هنا ملحقت بالمسنة ولا مسنة؟ يبقى تقول لنا ملحقت بالمسنة أو ملحقت بالمسنة؟ لأن وظيفة لضمير. طيب ولو قلت قال رايت كلتيهما ولا كلتاهما لماذا لضمير فتلحق باليه بالمسنى والمفعول ب اذا كان المسنى ينصب باليه باليه احسنتم تقول مررت بيه بكلتيهما ولا بكلتاهما بكلتيهما ايضا لماذا اضيفت لضمير فتلحق بالمسنى والمسنى يجرب الايه بالياء احسنت جاي يبقى اذا القاعده ايه ان كلا وكلتا لو اضيفت لاسم الظاهر هتعرب بعلامات اصليه مقدره طب ولو اضيفت لضمير هتعرب باعراب المسنة لانها تصير ملحقه بالمسنة لكنها لا تكون مسنة باي حاجه خلاص كده مش شايف يبقى صار يلحق بالمسنة عندك ايه اثنين واثنتين وكلا وكلتا بشرط الإضافة للضمير دل على اثنين غير متماثلين كالعمران والبكران ونحوهم يا الشيخي البدايه يسمى ملحق بالمسند. طيب بعد ما تكلم على التثنية انتقل إلى العلامة الرابعة من علامات الرفع قال وهي علامة النون قال ابن جروم عليه رحمة الله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارعي إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنسة المخاطبة. ودي اللي بنسميه الامثله اللي يا مشيخ. الامثله الخمس. يبقى الأمسال الخمسة ترفع بثبوت النون. الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. يبقى كم ضمير عندك كده مشيخ؟ ثلاث ضماير لكن الثلاث ضماير دول لهم خمس صور عشان كده سموا امثله يا شايف امثله خمس لان الثلاث ضماير لها خمس إيه صور اول ضمير عندك إيه ضمير إيه بس أول يا شايف ضمير ليه طيب هنا بس المساله الاول يقول كل فعل ايه كل فعل مضارع كل فعل مضارع وطبعا احنا تعرفوا ميزه الفعل المضارع بالعلامات اللي ذكرناها لكم اللي هي علامه يا شايف السين وايه وسوكه وطبعا أزدكم هنا اللي هي حروف المضارعه اللي هي حروف ايه انيت أو نأيت بعضهم يقول انيت وبعضهم يقول نأيت اللي هي هي مشايق اللي هي الهمزة والنون والياء والتاء بس شرط هذه الحروف اللي هو القطع اللي انت وقعتوا فيه في التطبيق النهارده انها تكون زائده وليست من بنية الكلمه خدت, خدت بالك لو قلت لك تكلم زيد. تكلم التاء من بنية الكلمه لماذا لأنه لا يصح تجريد الكلمة منها فالمضارع من تكلم يتكلم أو تتكلم أو نحوه. خلص يا مشيك. يبقى انتبه. يبقى لذلك حروف أنايت وشرطنا تكونه إنها تكون زائدة حتى لا تقعوا في هذا الخطأ. وطبعا علامته اللي هي ضفت السين وإيه وسوى. طيب هو مش محل تفصيل كبير هنا في المضارع، بس أنا ذكرته بس من باب الفائدة على اعتبار إن توا في التطبيق فيها الآن. طيب نرجع بقى ثانيه فيقول كل فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع قال اذا اتصل به ضمير الايه ضمير التثنيه وضمير التثنيه له صورتان مع المذكر ومع المؤنث فتقول تفعلان مش مع المذكر ومع المؤنث سامحوني مع الايه مع نقول مع الحاضر ومع الغائب هتقول تفعلان ويفعلان مع الحاضر ومع الغائب يعني لو انت قدامك وناس جالسين فانت بتخاطئهم تقول ايه تفعلان طيب ولو اثنان اخرين غائبين تقول ايه يفعلان تقول تقول انتما تكتبان وتقول الزيدان يكتبان اعتبر ان هم مش حاضرين مثلا خلاص كده شايف مشايخ يبقى صورتان صوره مع المثنى الحاضر بين يديك والمثنى الغائب الصوره الثانيه فاللي هي الوزنين يفعلان وايه وتفعلان طيب قال او ضمير الجمع وضمير الجمع له صوره مع المؤنث ومع المذكر. فإنت لو بتقاتب جماعة مؤنثة فتقول تفعلون. ولو بتقاتب جماعة مذكرا يقول إيه يفعلون. تقول مثلا الرجال يقاتلون في سبيل الله. فتقول يقاتلون ليفعلون. لا تفعلون مع الغائب سامحونا يا مش مع المهندس هي كلمه مع الغائب والحاضر فتقول الرجال اذا كنت تتكلم عنهم بصيغه الغائب يقول ايه يقاتلون وتقول انتم تقاتلون فيفعلون وتفعلون نعم لا لا هي تبقى زي التسلم بالضبط يعني هتبقى مع مع الحاضر والغائب اينا لا مذكر بس لان هذا جمع مذكر لذلك يأتي ضمير التأنيس بعد ذلك. لذلك نقول له صورتان، صورة مع الحاضر وصورة أيضاً مع الغائب. تقول أنتم تكتبون، وهم يكتبون. تكتبون على وزن تفعلون، يكتبون على وزن يفعلون. مذكر بس، لأن ده جمع مذكر. البلا تأنيس في الدرس. إيه؟ يكتبنا الدرس، ما تقولش يكتبنا الدرس. يقول يكتب لازم طفلا نون النسوة لا خص بالنزرقة ضمير الجمع هو والوا والوا والوا فلذلك احنا نقول لا صورة صورة مع الحاضر وصورة مع الغائب بالك التسنية كل لا صورة. صورة مع الحاضر وصورة مع الغائب مع الغائب فتقول مثلا ايه يفعلان وتفعلان وتفعلون ويفعلون وضمير المؤنث المخاطبه اللي هو ياء المؤنث هذا له صوره واحده اللي هي اللي هي تفعلي اللي هي ياء المخاطبه يعني ليس له صورة واحده بس يبقى اللي فاتوا لهم صورتان صوره مع المخاطب وصوره مع الغائب اما ضمير المؤنث فليس له الا صوره واحده مع المخاطب ليس له صوره مع الغائب لانها ليا يا أنت تقول تفعلي أين فيبقى صرت الافعال او الامثله الخمسه عندنا هي هي مشايق تقول تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلي أو تفعلين يعني نعم لا لا تقول تفعلين اسخدوا بالكم من مسألة مشايرة أن الفعل هنا يعني لا يؤنس إلا بعلامة خارجة عنه يعني التأنيس في المضارع يكون بإضافة تأله في أوله يعني التأنيس في المضارع يكون بإضافة تأله في أوله طيب على كل أحوال يقول فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل بي ضمير تسنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنسة المخاطبة أو ضمير المؤنسة المخاطبة طيب فالشاهد يعني تصير الأمثلة عندنا كده كم يا مشايق خمسة اللي يتفعلون ويفعلون وتفعلان ويفعلان وتفعلين فهذه الأمثلة الخمسة كلها ترفع بماذا يا مشايق ترفع بثبوت النون كلها ترفع النون. لذلك انت لو قلت مثلا الزيدان يكتبان الدرس فتقول الزيدان مبتدا ويكتبان ده يا مش يكتبان ده خبر مرفوع بايه النون لماذا لانه من الامثله الايه ولو قل الزيدان يكتبان الدرس ما لا تقول ماشي تقول نوى فعل مضارع مرفوع بماذا بسبوت النون اي نعم. ويكتبان كلها بعضها تبقى يأتي بخبر اي نعم. ويبقى عندك الالف فيها يبقى الالف فاعل والدرس هيبقى مفعول به ولو قلت أنتم تكتبان الدرس فبرضو تقول تكتبان هل تقول فعل مضارع مرفوع بماذا لم ترى؟ مرفوع بسبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة والالف طبعا فيه فاعل والدرسة يبقى مفعول به والجملة على بعضها تبقى في محل رفع قبر المبتدى لا مبني ضمير مبني في محل رفع ضمير مبني في محل رفع ولو قلت المسلمون يجاهدون في سبيل الله فتقول مثلا يجاهدون فعل مرفو مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الامثله الايه خمس والواو طبعا ضمير مبني في محل رفع فاعل ويجاهدون في, يعني في محل رفع خبر المهتد وفي سبيل الله طبعا جار ومجرور متعلق بيجهد هيجي في الحاله اللي بعد كده في حاله النصب او الجزم انه هينصب ويجزم بحذف لكن الرفع هيكون بثبوت الايه بثبوت النون في سبيل الله ماشي بس هي بتقول متعلق بتاعه. طيب ماشي. تقول مثلا أنتم تجاهدون في سبيل الله هتقول تجاهدون فعل مضارع مرفوع بسبوت النون لأنه من الامثله الخمسه والواو فيه ضمير مبني في محل رفع فعل. وطبعا في سبيل الله جاروا مجرم متعلق بيوجه والجملة في محل رفع خبر المبتدا ولو قلت مثلا لامرأة أنت تجاهدين في سبيل الله فتقول تجاهدين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الامثله الخمسه والياء في اللياء المخاطبة المؤنسة تقول ضمير مبني في محل رفع في محل رفع فعلي وفي سبيل الله جاره مجروره طبعا الجمله على بعضها هتقول في محل رفع خبر المبتدر أينما <تصفيق> خلاص يوم شايف يبقى هذه أوزان عند خمسه قياسيه لذلك نقول الأدق تقول الخمسة ولا تقول أفعال الخمسة لماذا الأمثلة؟ لأنها عباره عن أوزان قياسية أي فعل بياتي على هذا الوزن بياخذ عرفه فدي خمس صور لكن الامثله بتاعتها كثيرة جدا بل يعني الأفعال اللي تأتي على هذا الصور أي فعل مضار. يمكن أن ياتي عن هذا على هذه الصوره يبقى نقول الأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تسنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنسة المقاطبة في الحالة دي يرفع بسبوت اليم شيخ يرفع بسجوت النون ويبقى كده انا انتهينا من علامات الاي ويبقى انا كده انتهينا من علامات الرفع طيب <تصفيق> تفعلينا اذا كانت مرفوعة لأنها تبقى مرفوعة بسبوت النون لكن لو في كانت حالة لو كانت في حالة نصب أو جزم فتنصب أو تجزم بعد جاء في حذف بحذف النون تقول تفعلي كما سال نعم اذا كانت مرفوعه يعني تقول أنت تكتبين الدرس أو تقول أنت لم تكتبي الدرس فتقول مكتوب تكتبي ده إيه؟ مجزوم بلامه علامه جزم حذف الايه حذف النون. دا في محل. المهم دلوقتي إن إحنا في حالة الرفع ترفع بسبوت الإيه؟ النون. إذا كانت من الأمثلة الخمس. هين. تفعلين أو. وزنها تفعل. أص كده مش طيب وبحنا كده انتهينا من إيه؟ انتهينا من يعني من القسم الأول من أقسام الإعراب وهو الرفع بعلامات الأربع: الضم والوا والאלف والإيه وأن. طيب نكتفي على القدر ده كده في النحو وننتقل للاصول